إثنى عشر استمع وضع الأعداد التي تسمعها في الدائرة كما في المثال ثمانية وتسعون واحد وخمسون أربع وستون إثنان وعشرون ثمانية وسبعون سبعة وثمانون سبع وخمسون أربعون